بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتظهر به وذكرى للمؤمنين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 وَمَنْ خَفَتْ نَوَازِنُهُ فَأُولَآئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأطيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فَمَنِ اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم فَآتِهِمْ عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا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 إذا أَقَلَّكَ سَحَابًا فَقَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين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 أو عجبتم أنجأكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليوم ظرتم ليوم ظرتم ولتتقوا ولا عليكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا.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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً هَٰذِهِ ناقة الله لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فياخذكم عذاب أليم، وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادين، وبوؤكم في الأرض، وبوؤكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، وتنحطون الجبال بيوتا، فذكروا ألا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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس وضّر إلى علهم يضّرون ثم بدّلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا قد مس السائبان الضّر والسر فأخذناهم برده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 فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ألو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا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 قال أغير الله أبغيكم إلهه وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من ألف فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح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 لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْهِيَ إلَّا فِتْنَةٌ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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات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 من الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإضطيل له يسكن هذه القرية وكل منها حيث شئتوا وقولوا حطة ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَـعِظُونَ قَوْمًا إِنَّ لَاهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعطلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاطِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَزْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريةهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم؟ قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.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 وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتْبَعَ هواه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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا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 فَلَمَّا أثقلَ الدَّعَوَى اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبْرَعُ وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ